وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دين لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهذه المسيئين منا من المحسنين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الى اهلنا ومالك رقانا ويا صاحب نجوانا شكوانا سبقت بالقول تفضلا وامتنانا فقلت يحبهم ويحبونه والمحب لا يعذب حبيبه فحرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار الشهر الكريم، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. الرب إليها من قول أو عمل اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتقل رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتقل رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتقل رقابنا من النار اللهم شايخنا. اللهم العلماء لعلمائنا وشيخنا اللهم ألبسوا لباس الصحة والعافية ومدهم بالعمر المديد والعمل الصالح الرشيد يا حبيد يا مجيد يا ذا العرش المجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفو عنهم وأكرم نذلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد وننقهم من الذنوب والخطايا كما ينقذ ذبولاً يضوي الدرج. اللهم ورحمة إذا صرنا إلى ما صار ويلي. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار ويلي. تحت الجناذير والتراب وحدنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرتع. ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى ولا تجعلنا من الغافلين اللهم إنا نعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحطي فلا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين